هذه حكايتي باختصار وكل ما أعرفه أنني مصاب بمرض الأيد وأني أنتظر الموت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أوه. فما قال أن تنضم إلى قوافل العائدين, قوافل العائدين. نغور حياتك بالهدى واصلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقاف الأمر ما حدود السنين نعوه الحياتك أحببتنا فأحببناك تركتنا فتركناك عصيتنا فأهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك تقاف الأمر ما حدود السنين ورضي الإنسان أبشر أيها الثائب أبشر أيها العائد، أبشر أيها المضم إلى قوافل العائدين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وحمل بصدرك مصحفان يشرح أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسرحين. تك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي ولا أبالي يا أرحم الراحمين لحظة الرجوع إلى الله فأخذت الزموع تنساب في غزارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته إنه صوت الأدان إنه صوت الأدان وجنكل في الفضاء. وأنت نعم أنا إياك أعني يا من تأكل رزقا وتسكن في أرض وفي كل مكان يرى ولا تستطيع رد الموت إذا أتم. ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا أما آن أن تتوب أما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب وأتوب هنيئا لك الدموع الحارة وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين قوافل العائدين اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع وأتبعها بالعطش والجوع وسل الرحمه، فرب سؤال مسموع قل ونادي في الأصحار والناس نيام يا أكرم من أمله المؤملون يا رجاء الخائف. ظللتهم غماء التوبة. روت قلوبا جذبا بالمعاصي. توبة نورت الطريق. وأنقذت الغريب. مزقت ظلمة الغواية. واضاءت قناديل الهدا فيك نور حياتك بالهدى وسل الطرقات تائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين وامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين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 إخوانا على سرور متقابل أسأله سبحانه أن يغفر ذنب المذنبين ويقبل توبة التائبين وأن يدل الحيارة ويهدي الظالين ويغفر للأحياء وللميتين أمر الله عز وجل بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ووعد جل في علاه بالقبول فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ثم فتح الرحمن باب الرجاء فقال لا تقنطوا من رحمة الله أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة وأوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين علي يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقعون يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن فيكون والخير كله عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري إليك أرفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلا إردت أي باب أقرعه ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه حاشاك أن تقنط من فضلك عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع عنوان اللقاء قوافل العائدين نعم قوافل العائدين وسيتكون اللقاء من مقدمة وبداية وختام وبينهما أخبار خمسة الخبر الأول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الخبر الثاني سبحان مغير الأحوال الخبر الثالث أترضى أن تكون مثل هذا الخبر الرابع طريق المخدرات الخبر الخامس هدايتي على يديه ثم الختام فإلى أول الكلام أول الكلام روى البخاري رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك فيقول جل في علاه هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين قال فيقول جل في فعلا فما يسألوني قال فيقولون يسألونك الجنة قال فيقول هل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد طلبا وأعظم فيها رغبة فأين المشمرون أين المشمرون قال فيقول فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال فيقول هرأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فأبشروا يا أهل هذه المجالس. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة.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 والشيء وأصحاب الهموم والغموم هو الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين نعم الانضمام إلى قوافل العائدين العائدين إلى الله بعد طول غياب الذين أخرقتهم الذنوب والمعاصي الذين جربوا الحياة في الظلام ثم اكتشفوا النور الذين بدلوا ذل المعصية بعز الطاعر الذين انتصروا على النفس والهوى والشيطان وحزبه الذين آثروا الجنة على النار، الذين ندموا على ما فرطوا في جنب الله. قال صلى الله عليه وسلم أن ندم توبة. قال بعضهم إن العبد لا يذنب الذنب، فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة. فيقول إبليس ليتني لم أوقعه في الذنب. وقال طلق ابن حبيب إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، ولكن أصبح تائبين وأمس تائبين. ليس عيب أن تخطئ لكن كل العيب أن تصر على الخطأ عيب أن تتمادى في الخطأ عيب أن تنسى فضل الله عليك عيب أن تنسى رقابة الله لك جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال يا إبراهيم لقد أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي فقل لي في نفسي قولا بليغا قال أعظك بخمس أعظك بخمس قال هات الأولى قال الأولى لا تأكل من رزق الله وعص الله قال كيف يا إبراهيم وهو الذي يطعم ولا يطعم قال عجبا لك تأكل من رزقه وتعصيه قال هات الثانية قال الثانية لا تسكن في أرض الله وعص الله قال كيف يا إبراهيم الأرض أرضه والسماء سماءه قال عجبا لك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه قال هات الثالثة قال الثالثة اذهب في مكان لا يراك فيه الله وعص الله قال أين يا إبراهيم وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم قال عجبا لك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ثم تعصيه قال هات الرابعة قال الرابعة إذا أتاك ملك الموت ليقبض الروح فقل له إني لا أموت الآن قال من يستطيع يا إبراهيم والله يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال عجبا لك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك وتعصي قال هات الخامسة قال الخامسة إذا جاءتك الزبانية ملائكة العذاب تأخذك إلى النار فاخذ نفسك إلى الجنة قال من يستطيع هذا يا إبراهيم قال عجبا لك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ثم تعصيه قال اسمع يا إبراهيم أنا أستغفر الله وأتوب إليه أنا يا إبراهيم أستغفر الله وأتوب إليه فأعلنها توبة وإنابة وفرارا إلى الله أعلنها رجعة وانضماما إلى قوافل العائدين وأنت نعم أنت إياك أعني يا من تأكل رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا أما أن أن توب؟ أما أن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب أما أن أن تنضم إلى قوافل العائدين أما أن لما أنت فيه متابه وهل لك من بعد الغياب إياب تقضت بك الأعمار في غير طاعته سوى عمل ترجوه وهو سراب وليس للمرء سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب يعني القرآن كتاب حوى العلوم بكلها وكل ما حوى من العلوم صواب ففيه الدواء لكل داء فاضفر به فوالله ما عنه ينوب كتاب تعال نسمع أخبار أصحاب تلك القوافل ماضيا وحاضرا تعال نأخذ العبرة من قصصهم قصص ممزوجة بالندم والدموع قصص مليئة بالصور والعبر يشكو أصحابها قبل الانضمام إلى قوافل العائدين من الهموم والغموم مآس وآهات غرقوا في لجج المعاصي والمنكرات فمن خمور ومخدرات وفواحش ومنكرات وكانت النجاة بالفرار إلى الله والانضمام إلى قوافل العائدين الخبر الأول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عن أبي هشام الصوفي رحمه الله قال أردت البصرة فجئت إلى سفينة أركبها وفيها رجل معه جارية فقال لي الرجل ليس ها هنا موضع فسألته الجارية أن يحملني ففعل فلما سرنا دعا الرجل بالغداء فوضع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 بأي ذنب قتلت وجعل الرجل يبكي حتى انتهيت إلى قوله وإذا الصحف نشرت فقال يا جارية يا جارية اذهبي فأنتي حرة لوجه الله تعالى ثم ألقى ما معه من الشراء وكسر العود ثم دعاني فاعتنقني وجعل يبكي ويقول يا أخي أترى أن الله يقبل توبتي فقلت نعم إن الله يحب التوابين، فقلت نعم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 إذا الصحف نشرت فلا إله إلا الله كيف سيكون حالي وحالك إذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت يومئذ تعرضون لا تخطى منكم خافئ فلا إله إلا الله إذا نطقت العينان وقالت أنا للحرام نظر لا إله إلا الله إذا نطقت الأذنان وقالت أنا للأغاني والحرام استمع ولا إله إلا الله إذا نطقت اليدان وقالت أنا للربا والحرام أخذ فلا إله إلا الله إذا نطقت الرجلان وقالت أنا للحرام مشي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم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 فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور قد كورت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 على الذنوب دهوره حتى ننجو ونفوز في ذلك اليوم ونفلح لا بد من الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الخبر الثاني سبحان مغير الأحوال قال الراوي لقد تغير صاحبي نعم تغير ضحكاته الوقورة تصافح أذنيك كنسمات الفجر الندية وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تصق الآذان وتؤذي المشاعر نظراته الخجولة تنم عن طهر وصفاء وكانت من قبل جريئة وقحة كلماته تخرج من فمه بحساب وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك تصيب هذا وتجرح ذاك لا يعبأ بذلك ولا يهتم وجهه هادئ وجهه هادئ القسمات تزينه لحية وقورة وتحيط به حالة من نور وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة والاهتمام نظرت إليه وأطلت النظر في وجهه ففهم ما يدور في خاطري فقال لعلك تريد أن تسأل ماذا غيرك قلت نعم هو ذاك فصورتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة منذ سنوات تختلف عن صورتك الآن فتنهد قائلا سبحان مغير الأحوال قلت لا بد أن وراء ذلك قصة قال نعم وسأقصها عليك ثم التفت إلي قائلا كنت في سيارتي على طريق ساحلي وعند أحد الجسور الموصلة إلى أحد الأحياء فوجئت بصبي صغير يقطع من أمامي الطريق فارتبكت واختلت عجلة القيادة من يدي ولم أشعر إلا وأنا في أعماق المياه ولم أشعر إلا وأنا في أعماق المياه رفعت رأسي إلى أعلى لأجد متنفسا ولكن الماء بدأ يغمر السيارة من جميع نواحيها مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح هنا تأكد أني هالك لا محال وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة هي صور حياتي الحافلة بكل أنواع العبث والمجون وتمثل لي الماء شبحا مخيفا وأحاطت بي الظلمات كثيفة وأحسست بأني أهوي إلى أغوار سحيقة مظلمة فانتابني فزع شديد فصرخت في صوت مكتوم يا رب يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ودرت حول نفسي مادا ذراعي أطلب النجاة لا من الموت الذي أصبح محققا بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق أحسست بقلبي يخفق بشدة فانتفط وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المخيفة وأستغفر ربي قبل أن ألقاه أحسست أن كل ما حولي يضغط علي كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد فقلت إنها النهاية لا محالة فنطقت بالشهادتين وبدأت أستعد للموت وحركت يدي فإذا بها تنفذ في فراغ فراغ يمتد إلى خارج السيارة وفي الحال تذكرت أن زجاج السيارة الأمام مكسور شاء الله أن ينكسر في حادث منذ ثلاثة أيام وقفزت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ خرجت من أعماق الماء فإذا الأضواء تغمرني وإذا بخارج السيارة ونظرت فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينها ولما رأوني نزل اثنان منهم وأخرجاني من الماء وقفت على الشاطئ ذاهلا داهلا عما حولي غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء كنت أتخيل السيارة وهي غارقة في الماء فأتخيلها تختنق وتموت وقد ماتت فعلا وهي الآن راقدة في نعشها أمامي لقد تخلصت منها وخرجت خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب أحسست برغبة في الركض بعيدا والهرب من هذا المكان هذا المكان الذي دفنت فيه الماضي الدنس ومضيت مضيت إلى البيت إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لممثلات وراقصات ومغنيات اندفعت دفعت إلى الصور أمزقها ثم ارتميت على سريري أبكي ولأول مرة أبكي أحس بالندم أحس بالندم الندم على ما فردت في جنب الله فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني وأخذ جسمي يهتز وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته إنه صوت الأذان إنه صوت الأذان يجلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة وجلجلت الأذان في كل حي ولكن أين صوت من بلالي منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي يقول فانتفضت واقفا وتوضأت وفي المسجد بعد أن أديت الصلاة أعلنت توبتي وجلست أبكي وأدعو الله أن يغفر لي خطيئتي ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى قلت هنيئا لك الدموع الحارة هنيئا لك الدموع الحارة وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قال عمر رضي الله عنه التوبة النصوح أن يذنب العبد ثم يتوب فلا يعود فيه وقال الحسن البصري التوبة النصوح ندم بالقلب استغفار باللسان ترك بالجوارح وإضمار بأن لا يعود وقال يحيى بن معاذ علامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس في كل همة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخبر الثالث أترضى أن تكون مثل هذا شاب صالح يقول كان لي قريب بعيد قربه النسب وأبعده الدين وبحكم الطلاع على دقائق حياته وتفاصيل أيامه فقد تأكد لي أنه لا يصلي مطلقا ومثله كثير نصحته مرات ومرات لعله يتعجل في إصلاح أمره ويستقيم في صفوف المصلين ولكنه كان يقدم ويؤخر، ويظن أن العمر طويل والحياة دائمة هلك المسوفون والمسوف الذي يقول سأتوب وهو مصر على الدم كم قلت له كم ستعيش عشرين ثلاثين بل ثمانين ثم ماذا لابد من الرحيل من دار الغرور طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي وفي ليلة لم يتوقعها في ليل مظلم استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله أطلق قدميه تركض في أوحال المعصية وأوزار الجريمة ألهته الأماني وغرته نسمة الحياة وبهجة الدنيا ومثله كثير استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وفجأة على غير موعد نزل به نازل وطرق بابه طارق ولم يكن هذا الضيف ليزوره إلا هذه المرة فحسب ولكنها زيارة ثقيلة مؤلمة إنه الزائر الذي لا يرد حاول أن يؤخره أن يؤجله فلم يستطيع أراد أن يتفاهم معه فلم يستطيع أراد أن يدفعه بالدواء والطبيب بالمال والأولاد فلم يستطيع حاول بكل الوسائل الدفاعية فلم يستطيع حيل بينهم وبين ما يشتهون انتهى كل شيء هوت آمال عظام وأحلام كالجبان حشرج الصدر وضاقت الأنفاس وغادرت الروح وأمامه أسئلة صعاب وجنة ونار هلك المسوفون يقول الشاب لم يكن هو أول من غادر الحياة بهذه الصبعة من أسرتي ولم يكن هو الشاب الوحيد الذي فقدناه ولكن كان لحياته فجيعة ولموته عبرة وكان يوم موته وتغسيله والصلاة عليه ثم دفنه يوما مشهودا غاب عنه كثير وكنت أولهم فكيف أصلي على من حرم الله عز وجل ورسوله الصلاة عليه لم أصلي عليه طاعة وعبادة لله حتى تم كل شيء يقول الشاف ثم اجتمعت وأقاربي في مجلس ضم الكثير. وأكثرهم عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الدين كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فقام أحدهم شاهرا سيفه ومصوبا سهمه ورافعا صوته باستغراب يملأه الاستهزاء وهو يسمع الجميع أين أنت عن صلة الرحم والقيام بالواجب فها هو فلان قد مات ولم نر لك أثر ولم نعلم لك مكانا اتجهت نحوي العيون بالعتاب، وتحركت الأيدي تلوم والألسنة تقول أين أنت عن واجب الصلاة والعزاء وأضاف أحدهم مستهزئا تصلي وتصوم ولا تعرف حقوق القريب وواجبات الأسرة وأخذ المجلس يتحدث ويقول وأنا لا أرد عليهم حتى إذا أفرغوا سهامهم وانتهوا قلت للمتحدث الأول بصوت يسمعه الجميع ما رأيك لو صليت صلاة المغرب أربع ركعات هل يجوز ذلك؟ سكت ولم يجب وهو يحرك حاجبيه ويهز يده باستغباء عجيب كررت وأعدت السؤال وطلبت الإجابة منه بصوت مسموع حتى يسمع المجلس قال لي بعد تكرار السؤال عليه ثلاث مرات لا يجوز قلت له احسنت هذا أمر الله ورسوله، فنحن نطيع الله في هذا ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الكتاب والسنة يأمراننا أن لا نصلي على من مات وهو لا يصلي، وسماه كافرا. رفعت صوتي، والحق يعلو ولا يعلى عليه، وأنا أفرغ سهما من كنانتي. هل أسمع كلام الله ورسوله وأطيع أمرهما، أم أسمع كلامك أنت وهرائك؟ استدرت نحو المجلس وأنا أقول أمرنا أن لا نصلي على من مات وهو تارك للصلاة ولا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولهذا لم أصلي عليه سمعا وطاعة لله ورسوله خيم صمت على المجلس وأغمدت السيوف فقد ظهر الأمر واضحا جليا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يقول الشاب مرت شهور فإذا كثير من شباب أسرتنا وقد سمع وراء هذا الموقف يعيد حساباته ويراجع أفعاله ويخشى أن يمر عليه يوم لا يجد فيه من يصلي عليه لقد كان هلاك هذا القريب رحمة لمن بعده وعبره لمن خلفه ولا يزال يتردد في جنبات المسلمين قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقل لي بالله العظيم كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم حال عجيبه قسم لا يصلي ولا يركع لا بليل ولا بنهار وقسم يقدم ويؤخر وينام يصلي متى ما شاء وكيف ما شاء ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أما آنى لهؤلاء أن ينتظموا في صفوف المصلين وينضموا إلى قوافل العائدين خلي الدكار الأربعين والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وخل عنه ودعي واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي كم ليلتين أودعتها مآثم أبدعتها لشهوة أطعتها في مرتع ومضجعي وكم خطن حسدتها لخزية أحددتها وتوبة نكدتها لملعب ومرتعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المركعي ولم ركضت باللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراقب ما يجب في عهده المتبعي فلبس شعار الندمي واسكب شآبي بدمي قبل زوال القدمي وقبل سوء المصرعي واخضع خضوع المعترف ولذ المقترف وعصي هواك وانحرف عنه انحراف المطلعي إلى متى تسهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدعي قال بعض الحكماء تعرف ثوبة الرجل بأربعة أشياء أولها أن يمنع لسانه من فضول الكلام من غيبة ونميمة وكذب ثانيها أن لا يحمل في قلبه حسدا ولا عداوة لأحد من المسلمين ثالثها أن يترك أصحاب السوء ولا يصاحب أحدا منهم الرابع أن يكون مستعدا للموت، نادما على الذنب مستغتر لما سبق من ذنوبه، مجتهدا في طاعات ربه. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويراني عروقها والمخ في العظام النحلي اغث لعبد طاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. الخبر الرابع: طريق المخدرات طريق غرق فيه كثير من الشباب. إلا من رحم الله يقول الشاب وهو يروي مأساته بعد أن أنهيت غراسة الثانوية عملت موظفا في إحدى الشركات التجارية وقد فصلت من العمل لكثرة تغيبي وعدم انضباطي عملت بعدها أعمالا مختلفة من بناء وتجارة وغيرها حتى استطعت أن أكون نفسي وأجمع مبلغا من المال وفي أحد الأيام عرض علي أحد الشباب فكرة السفر إلى إحدى الدول الأسيوية وكان يروي لي مغامراته ومشاهداته كان يجاهر بالمعصية والعياذ بالله يقول الشاب كان صاحبي يحدثني عن المتع المحرمة وكأنه يغريني بالسفر حتى عزمت عليه واستحوذني الشيطان فكان صاحبي أول المرحبين بل تكفل بشراء تذكرة السفر على أن أتكفل أنا هناك ببقية المصاريف وسافرنا هناك رؤينا جموعا من الشباب ليس لهم هم إلا المتعة المحرمة اليوم الأقصى يشتكي والشباب يغرق في أوحال المعاصي والمنكرات ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم أحد يا ويلنا ماذا أصاب رجالا أو ما لنا سعد ولا مقداد يقول الشاب رأينا هناك جموعا من الشباب ليس لهم هم إلا المتعة المحرمة فتعلمت من الشباب اسمع تعلمت من الشباب التدخين وشرب الخمر ثم الزنا ثم تعاطي المخدرات خضنا في كل الوحول القدرة حتى بلغنا الحضير ثم عدنا وبعد فترة جمعنا مبلغا آخر من المال ثم سافرنا إلى بلد آخر أشد فسادا وجربنا كل شيء وفي إحدى الليالي رفض أحد الشباب إعطائي حقنة المخدرات المعهودة فخرجت من الفندق وقابلت مجموعة من المروجين فدعوني إلى مقرهم فذهبت معهم وعرضوا علي أنواعا كثيرة من المخدرات كنت أجهل بعضها ومدى تأثيره على الجسم وبعد فعاط المخدرات والمسكرات دعاني أحدهم إلى الغرفة المجاورة لممارسة الزنا بعد أن أمرني بدفع الثمن مقدما وكنت في سكر شديد لا أدري ما أصنع فقبلت العرض ولم أكن أدري أني أمشي برجلي إلى الهاوية ثم بعد أيام عدنا من السفر ومارست حياتي الطبيعية لكن شبح المخدرات كان يطاردني في كل مكان أصبح شبح المخدرات يطاردني في كل مكان وقد نصحني بعض المخلصين بالتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج فوعدتهم بالذهاب ولم أذهب توالت السفرات لممارسة تلك الأعمال المشينة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتي البائسة المتدهورة حتى نفذت النقود فاحترفت السرقة من هنا وهناك تعلمت فنون النصب والاحتيال حتى أجمع لمتعتي المحرمة وفجأة شعرت بوعكة صحية فذهبت إلى المركز ذهبت إلى المركز الصحي بحثا عن العلاج وبعد تحليل عينة من دمي أخبروني بأني حامل لفيروس الإيد أخبروني أني حامل لفيروس الإيد فضاقت الدنيا في وجهي يا للهول يا للمصيبة لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك الحسرات فلم يبقى إلا الآلام والحسرات وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوا وحسرتاه على أحباب لم يشفعوا يا حسرتاه يوم طال السهر ولم أعد زادا للحفر يا حسرتاه على عمر مضى وزمان ولا وانقضى ولم أتقي فيه حر لظى يا حسرتاه إذا كشف الديوان بخطايا اللسان وزلات الجنان وقبيح العصيان يا حسرتاه إذا وضع الكتاب ونشر ما فيه من خطأ وصواب وعرض الشباب يا حسرتاه على صلاة أضعتها وزكاة منعتها وأيام أفضرتها يا حسرتاه على أوقات أهدرتها يا حسرتاه على ذنوب ارتكبتها وفواحش اقترفتها يا حسرتاه يوم لم يلهج لساني بذكره ولم تقم جوارحي بشكره يا حسرتاه يوم يفوز الصالحون بالدرجات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 من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في غبتها لا خير في لثة من بعدها النار هذه حكايتي باختصار وكل ما أعرفه أنني مصاب بمرض الأيد وأني أنتظر الموت وعلى الرغم من أني أسير إلى الموت سيرا سريعا فلا بأس فقد أفقت من غفوتي وأفقت من غفلتي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 يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا تحت التراب فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا تحت التراب فاسألوا الأهلي الرحمن لعلكم تقرؤون كلماتي وأنا تحت التراب قد فارقت الروح الجسد وصعدت الروح إلى باريها فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء ارحم عفدك الضعيف المسكين يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم لو رأيت التائب رأيت جبنا مقروحا تراه في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الإله يوحي فيما يوحي توبوا إلى الله توبة نصوحا التائب مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير وكأنه أسير قد رمي مجروحا ولسان حاله يردد توبوا إلى الله توبة نصوحا التائب أنحل بدنه الصيام وأتعب قدمه القيام وحلف بالعزم على هجر المنام فبدل بدنا وروحا وهو يردد توبوا إلى الله توبة نصوحا التائف الذل قد علىه والحزن قد وها يذم نفسه على هواه وبهذا صار ممدوحا يردد ويعيد توبوا إلى الله توبة نصوحا التائف يبكي جنايات الشباب التي بها قد اسود الكتاب فإن من يأتي إلى الباب يجد الباب مفتوحا يردد ويقول قول الله توبوا إلى الله توبة نصوحا اللهم إن نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها الورق الخامسة هدايتي على يدي يقول الشاب لم أكن قد بلغت الثلاثين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 أنا لا أكرهه لكني لم أستطع أن أحبه أقامت زوجتي احتفالاً حين خطى خطواته الأولى وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرج كلما زدت ابتعاداً عنه زادت زوجتي حباً وتعلقاً بسالم حتى بعد أن أجبت عمراً وخالدا مرت الثنوات وكنت لاهن غافل غرتني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقة السوق.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 سبب بكائه وتحت إصراري عرفت السبب تأخر عليه شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم أن يجد مكانا في الصف الأول نادى والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على فمه كأني أطلب منه أن يقف عن حديثه وأكمل حينها بكيت يا سالم لا أعلم ما الذي دفعني لأقول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 خجلت من نفسي أمسكت مصحفاً أحسست برعشة في أوصالي قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني هذه المرة أنا الذي بكى بكيت حزناً وندماً على ما فرط، ولم أشعر إلا بيد حنونة تمسح عني ذموعي لقد كان سالم يمسح ذموعي ويهدئ من خاطري عدنا إلى المنزل كانت زوجتي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 لم يكن أعمى، لم يكن أعمى، أنا من كنت أعمى حين سقط وراء أرفقة الثو، ولم يكن سالم أعرض، لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان رغم كل شيء. لا زلت أتذكر كلماته، وهو يقول إن الله ذو رحمة واسعة. سالم الذي امتنعت يوما عن حبه. اكتشفت أني أحبه أكثر من أخوانه بكيت كثيرا ومازلت حزينا كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يدي. كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يدي. اللهم تقبل سالم في رحمتك اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات أبشر أيها التائب أبشر أيها العائد أبشر أيها المنضم إلى قوافل العائدين قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال جل في علا فاتحا أبواب الرحمة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 صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له أبشر أيها التائب فإن الله يفرح بطوبة التائبين أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين يروى أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به هل من ثوبة فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان فقال له إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب الثوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق فأعمل ولا تيأس ولا تخلط من رحمة الله قال عبد الرحمن ابن أبي قاسم تذاكرنا مع عبد الرحمن ثوبة الكافر وقول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فقال إني لا أرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالا من الكافر ولقد بلغني أن توبة المسلم كإسلام بعد إسلام يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة ثم عصى الله عشرين سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيبة في لحيته فساءه ذلك فقال اللهم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 ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يعلم أن مما يعينك على تعجيل التوبة والإسراع في التوبة فالذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة هو طول الأمل طول الأمل ومن أطال الأمل أساء العمل قال الله يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وقال سبحانه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. وقال سبحانه أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون اعلم أن مما يعينك على التوبة والإصراع فيها والمبادرة إليها هو ذكر الموت وساعاته نعم إن الموت قريب إن العمر مهما طال فهو قصير والدنيا مهما عظمت فهو حقير فاختر لنفسك النهاية التي تتمناها فلا إله إلا الله كيف سيكون حالي وحالك عندما يقال فلان ابن فلان لقدن الأجل وحانت ساعة الرحيل فصائح بأعلى الصوت رباه ارجعون رباه ارجعون رباه ارجعون وصائح بأعلى صوت وطرباه وطرباه غدا نلقى الأحباه غدا نلقى الأحباه محمدا وصحبه فاختر الحال التي تريدها يا رعاك الله لما حضرت حسان ابن أبي سنان الوفاة قيل له كيف تجدك قال بخير إن نجوث من النار قيل له فما تشتهي قال ليلة طويلة أصليها كلها ودخل المزني على الشافع رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله فقال أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا ولا أدري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 تجود وتعفو منة وتكرم فعلم يا رعاك الله أن الآمال تطوى والأموال تفنى والأبدان تحت التراب تبلى اعلم يا رعاك الله أن الأيام والليالي تبليان كل جديد تقربان كل بعيد تأتيان بكل موعود ووعيد فانتبه يا رعاك الله انتبه من رقبة الهجوع وافزع إلى الله بالتضرع والخشوع وقل آن الأوان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 أنا الذي أغلق الأبواب مجتهداً على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الذهر بالتذكير والحزن دع أنك عدني يا من كنت تعدلني لو كنت تدري ما بي كنت تعدرني دعني أسح دموعاً لانقطاع لها فهل عثى عبرة منها تخلصني أكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع أكتب قصة الرجوع بقلم الدموع واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع وأتبعها بالعطش والجوع وسل الرحمة فرب سؤال مسموع قل ونادي في الأسحار والناس نيام يا أكرم من أمله المؤملون يا رجاء الخائفين يا أمل المذنبين إن طرتني فإلى من أذهب يا رحيما بمن عصاه يا حليما على من تناساه يا من شيمته الصفح عصيتك جاهلا يا ذا المعالي ففرج ما ترى من سوء حالي إلى من يهرب المخلوق إلا إلى مولاه يا مولى الموالي فلله در أقوام تركوا فأصابوا وسمعوا منادي الله يدعو فأجابوا وحضروا مشاهد التقى فما غابوا واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا ثم قصدوا باب مولاهم فما ردوا ولا خابوا اللهم بنا في سرب النجابة ووفقنا للتوبة والإنابة وافتح لأدعيتنا الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقض عهدها أبدا واحفظنا في ذلك لنكون بها من جملة السعداء اللهم اقبل توبة التائبين واغفر ذنب المذنبين واقبل الشباب والشيب في قوافل العائدين اللهم ألهمنا القيامة بحقك وبارك لنا في الحلال من رزقك ولا تفضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والعرش والسماوات هب لنا ما سألناه وحقق رجاءنا فيما تمنيناه يا من يملك حوائج السائلين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 تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صداب الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام. رقم الهاتف 038428441 واحد. تم هذا العمل في استوديو صوتيات العالم بالأحساء. رقم الهاتف 035881 واحد. تسعة ثمانية حياتك ويرح ياتك بالهداة وصل الطريق قتبي. وعمر فؤادك ما عدود السنين. ورضي الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل يشرح فؤادك كل حين ورضي لله بطاعته يسعدك فيه دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفان يشرح فؤادك كل حين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نوّر حياتك بالهدى وسلك طريق نشقع كل الغافلين الدين مشكة الحياة يضيء درب الحائرين ودعي الغواء إنها نشقع كل الغافلين الدين مشكة الحياة يضيء درب الحائرين بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى تقاف العمر ما حدود السن عدل الكريم بتوبة وركب جناح العائد تلقى السعادة كلها فلن يعمر الصالحين عدل الكريم بتوبة وركب جناح العائد السعادة كلها فلنعم درب الصالحين نوّر حياتك بالهدى واسلق طريق التائبين وعمر فؤادك بالتائبين تقاف العمر ما حدود السنين نور حياتك بالهدى وسل الطريق طائبي وامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين وامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين انشاد خالد البوعلي